يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بالبغدادي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الثامن عشر عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تقل لها حيثما كن واتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحديث أقرجه الإمام الترمذي رحمه الله وقد عرفنا فيما عرضناه في مجالس للكلام حول هذا الحديث بأن قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت امر بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن وفي المنشط وفي المكره وفي الرخاء والشدة وفي كل احوال الانسان لان تقوى الله هي ملاك الامر وهي ميزان الايمان ولان تقوى الله سبحانه وتعالى يحمل صاحبه على الالتزام والطاعه وعدم التفريق في امر الله واما قوله واتبع السيئات الحسنه تمحها فقد عرفنا ان هذا من فضل الله تعالى ومن كرمه وجوده على عباده انه يمحو ما يظهر منهم من سيئات وما يرتكبون من اخطاء والله سبحانه وتعالى اظهر اننا ذلك من خلال مغفرته وتوبته لاب البشر ادم عليه السلام ان الله جل وعلا خلقه وانه سبحانه وتعالى اسكنه الجنه وان ادم كان من عباد الله الصالحين ومن انبياء الله والله سبحانه وتعالى امره بان يطيعه وحذره من ان ياكل من الشجره لكن لما أضله إبليس وأغواه وأكل من الشجرة تذكر أنه خالف أمر الله فلجأ إليه وتاب واستغفر وعناب فغفر الله سبحانه وتعالى له ذلك وهو إشعار بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا ولذلك على المؤمن إذا ما وقع في ذنب أن يبادر إلى الاستغفار وإلى التوبة فإن التوبة والاستغفار تمحوان الذنوب وقد أرشدنا الله تعالى في كتابه بأن نتبع الحسنة السيئة فإننا إذا ما اتبعناها محى الله جل وعلا السيئة اجر على الحسن وضاعفها فما قال جل وعلا وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقد درسنا في آخر مجلس لدراسة هذا الكتاب مسألة الكبائر والصغائر ان الذنوب تنقسم الى كبائر وصغائر وان الذنوب الصغائر تمحى بالحسنات وتكفر بفعل الطاعات والله سبحانه وتعالى يمحوها ويزيل اثارها بل انه جل وعلا يبدلها حسنات إذا ما أطاع العبد واختلفوا في أمر الكبائر هل تكفر بالطاعات أو لا فذهب الجمهور إلى أنها لا تكفر بالطاعات وإنما تكفر بالتوبة وذهب الإمام ابن حزم ومن معه إلى أنها مثلها شأنها شأن سائر الذنوب تكفروا بالحسنات وبال... وبفعل الطاعات لكن ما جاء في كتاب الله صريح بأن الكبائر تفتقر إلى توبه كما قال جل من قائل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ظلا ظليلا فهذا شرط في تكفير السيئات اجتناب الكبائر وقد عرفنا ما الكبيره وانها كل ذنب توعد الله فاعله بلعن او غضب او عذاب في الاخره او حد في الدنيا فكل الذنوب التي اوجب الله فيها الحدود تعد من الكبائر وتحتاج الى نيه والى توبه وقد وقفنا فيما درسناه في هذا الحديث عند مساله من المشاكل التي لها ارتباط بامر الكبائر والصغائر ذلك امر تكفير الذنوب ومحوها فهل الطاعات تمحو اثار هذه الذنوب صغيرها وكبيرها او انها تقتصر على الصغائر دون الكبائر مسألة خاطة فيها اهل العلم وتناولوها وفق انظاره رحمهم الله فمنهم من ذهب الى ان الذنوب إلى أن فعل الطاعات وفعل الحسنات تمحو آثار السيئات بمعنى أنها لا تبقي منها شيء ومنها أو منهم يعني من بعض أهل العلم من يرى أن محو الذنوب وتكفيرها. إنما يكون على سبيل مبادلة الحسنة بالسيئة بمعنى أنه لا لا يثاب على الحسنة التي يعملها يكفر بها السيئة واستدل من قال ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما ضرب عبده ثم اعتقه فقال رحمه الله ورضي عنه انه ليس لي ثواب على هذا العتق وانما هذا العتق يكفر الاثم الذي وقع منه وهو شتمه وضربه لعبده وفهم من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا انه تكفير السيئات يكون بالتبادل مع فعل الحسنات، والذي عليه الجمهور ان الله سبحانه وتعالى يمن على العبد بان يثيبه على فعل الطاعة كما انه يكفر عنه السيئة ففعل الطاعة وتكفير السيئة يجتمعان معا بحيث ان العبد تزال اثار سيئته ولا يبقى منها شيء وتكتب له حسناته دون ان ينقص منها شيء هذه مسألة من المسائل التي ذكرها الامام ابن رجب رحمه الله على سبيل التفصيل والاستطراد وان من فضل الله تعالى على عبده انه يؤجره على العمل الصالح اجرين اجر يمحو به الاثام واجر يرفع به الدرجات وأما محو السيئات ومحو الذنوب بهذه الأعمال الصالحة وبالكفارات فإنه لا يبقي لها اثرا كما جاء في الحديث إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وأن من تاب إلى الله تعالى فإن الله يمحو وآثار ذلك الذنب ولا يبقي منه بل مر بنا كما سبق أن الله يبدل تلك الذنوب ويجعلها حسنات كما قال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكنا قد وقفنا في درس ماضي عند الكلام على مسألة وهي قوله فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا قال فخص الله الذنوب بالمغفرة والسيئات بالتكفير فقد يقال السيئات تخص الصغائر والذنوب يراد بها الكبائر فالسيئات تكفر لأن الله جعل لها كفارات في الدنيا شرعية وقدريه والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صائبها من شرها قال والمغفرة والتكفير متقاربان فإن المغفرة قد قيل إنها ستر إنها ستر الذنوب وقيل وقاية شر الذنب مع ستره ولهذا يسمى ما ستر الرأس ووقاه في الحرب مغفرا ولا يسمى كل ساتر للرأس مغفرة، وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية السيئات، ووقاية السيئات والتكفير، ووقاية السيئات والتكفير من هذا الجنس، لأن أصل الكفر الستر والتغطية عيضة، يعني فتكون الكلمتان. مترادفتين قال وقد فرق بعض المتأخرين يعني من اهل العلم بينهما اي بين التكفير والمغفرة بان التكفير محو اثر الذنب حتى كانه لم يكن والمغفرة تتضمن مع ذلك افضال الله تعالى على العبد واكرامه كأن المغفرة في نظرهم عم من التكثير لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله لا يرى ذلك ويرى أن اللفظتين مترادفتان وأنهما بمعنى واحد ثم قال يعني يمكن ان يضاف الى تفسير المغفرة بان مغفرة الذنوب بالاعمال الصالحة تقلبها حسنات وتكفيرها بالمكفرات تمحوها فقط وهذا المعنى يعني ان اذا قلنا ان هذا يكفر الذنوب بمعنى انه يمحوها لكن اذا قلنا انه يغفرها معناه انه يمحوها ويحولها الى, إيه؟ إلى حسنات ولعله في هذا جمع بين ما جاء في قوله تعالى الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه فتكون سيئاتهم منحوة مكفرة وعلى المعنى الثاني يتنزل قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ولا شك أن من يبدل الله سيئاته حسنات يأتي أكثر حسناتهم ممن يكفر عن سيئاته ولا تبدل الحسنات قال وقد يفسر بأن مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة تقلبها حسنات وتكفيرها بالمكفرات تمحوها فقط قال وفيه أيضا نظر فإنه قد صح أن الذنوب المعاقب عليها بدخول النار تبدى الحسنات فالمكفرة فالمكفرة بعمل صالح يكون كفارة لها او لا قال ويحتمل معنيين اخرين يعني ان الفرق بين المغفرة والكفارة احدهما ان المغفرة لا تحصل الا مع عدم العقوبة والمؤاخذة. لأنها وقاية شر الذنب بالكلية قال والتكفير قد يقع مع العقوبة فإن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للخطايا لكن فيها عقوبة من ابتلي كأن هذا البلاء مذابة العقوبة ولأجل ذلك تكفر سيئاته وهي عقوبات وكذلك العفو يقع مع العقوبة وبدونها وكذلك الرحمة اي تقع مع العقوبة وبدونها فكأن الكفارة والعقوبة والرحمة تكون بالتكفير بالمحو وبالعقوبة وأما الثاني قال إن الكفارات تفسير الكفارات من الأعمال ما جعلها الله لمحو الذنوب المكفرة المكفرة بها ويكون ذلك هو ذوابها وليس لها ذواب غيره وعلى هذا خسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما والغالب عليها أن تكون من جنس مخالفتها والنفس وتجشم المشقة فيه كاجتناب الكبائر الذي جعله الله كفارة للصغائر أي ولا يزيد على ذلك بل يقتصر على الكفارة وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك ويجتمع فيها المغفرة نعم التجشم يعني الدخول في الصعوبة عمل الأمر الصعب يقال تجشم فلان إذا تكلف في فعل الشيء قال وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك يعني ما عدا المكفرات ويجتمع فيها المغفرة والثواب عليها فهي من جهة تغفر وتمحو ومن جهة تثيب قالك الذكر الذي يكتب به الحسنات ويمحى به السيئات وعلى هذا الوجه فيفرق بين الكفارات من الاعمال وغيرها يعني وبين الحسنات التي تكفر وتثبت وتزيد واما تكفير الذنوب ومغفرتها اذا اضيف ذلك الى الله فلا فرق بينهما وعلى الوجه الاول يكون بينهما فرق يعني اذا نسب الى الأعمال ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران أحدهما قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما اعتق العبد الذي ضربه ليس لي في عتقه من الاجر شيء لانه يرى انه كفاره واستدل بأنه كفاره يعني ليمحو آثار الضرب ومن المكفرات قال والثاني أن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للذنوب وقد قال كثير من الصحابة وغيرهم من الصحابة وغيرهم من السلف وقد قال كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من السلف إنه لا ثواب فيها مع التكفير يعني أنها مجرد محو للآثام السابقة ولا يكتسب العبد فيها شيء من الثواب وإن كان بعضهم قد خالف في ذلك ولا يقال قد فسر الكفارات في حديث المنام بإسباغ الوضوء هنا يريد بحديث المنام الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام وأن الله جل وعلا وضع يده بين كتفيه حتى حس ببردها وأن الله سبحانه وتعالى قال له يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى سأله فيما يختصم الملأ الأعلى فلما فوض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليه يعني بقوله يا الله أعلم وضع يده بين كتفيه حتى أحس ببردها وجل الله له ما يختصم فيه الملأ الأعلى قال في الكفارات وفي بعض الأعمال الصالحة يعني كم يعطي الله عليها من الثواب ومنها الصلاة والناس نيام وإسقاق الوضوء على المكاره فهنا يقول حافظ ابن رجب رحمه الله أن هذه لما سميت بالمكفرات إنما هي أعمال صالحة لكن زادت فيها أمور أمور المشقة زادت فيها أمور المشقة بحيث إنها أعمال صالحة إضاف إليها شيء من المشقات فإسباغ الوضوء على المكاره يعني أن الإنسان الوضوء عمل صالح وعبادة شرعها الله لنا لكن أن يأتي الإنسان في أيام البرد وشدته ويسبغ وضوءه لا شك انه يتحمل مشاق اكثر ممن يتوب في غير ايام الشتاء وبالماء العادي وكذلك كثرة الخطى الى المساجد لا شك ان فيها زيادة جهد اكثر من غيره وهكذا قوله وانتظار الصلاة الى الصلاة فان البقاء في المسجد والالتزام بكل الاوامر التي شرع للانسان ان يلتزم بها اذا دخل المسجد فيها من المشاق يقول فلما كانت هذه العبادات فيها من المشاق اكثر من غيرها كانت لها اثران الاثر الاول تكفير الذنوب والاثر الثاني زيادة الحسنات هذا ما اشار اليه بقوله والثاني ان المصائب الدنيوية كلها مكفرات للذنوب وقد قال كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من السلف انه لا ثواب فيها مع التكفير وان كان بعضهم قد خالف في ذلك ولا يقال قد فسر الكفارات في حديث المنام باصباغ الوضوء على المكروهات ونقل الاقدام الى الصلوات وقال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته امه وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفع الدرجات ويحصل عليها الثواب لأن نقوق يجتمع في العمل الواحد شيئان يرفع بأحدهم الدرجات ويكفر بالآخر السيئات فالوضوء نفسه يذاب عليه لكن اسباغه في شدة البردين من جنس الآلام التي تحصل للنفوس في الدنيا فيكون كفاره في هذه الحال واما في غير هذه الحاله فتغفر به الخطايا كما تغفر بالذكر وغيره وكذلك المشي الى الجماعات هو قربة وطاعه ويثاب عليه لكن ما يحصل للنفس به من المشقة والألم والتعب من المشقة والألم بالتعب والنصب فهو كفاره وكذلك حبس النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتها من الخروج إلى المواضع التي تميل النفوس إليها إما لكسب الدنيا أو للتنزه قال هو من هذه الجهة مؤلم للنفس فيكون كفارا قال وقد جاء في الحديث ان يحدى خطوتي الماشي الى المسجد ترفع له درجة او ترفع له درجة والاخرى تحط عنه خطيئة وهذا يقوي ما ذكرناه يعني من ان بعض الاعمال يساب عليه العبد من جهتين وانما حصل به التكفير عند حصل به التكفير غير ما حصل به رفع الدرجات والله اعلم قال وعلى هذا يعني هذا التفسير فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات ورفع الدرجات من جهتين ويوصف في كل حال بكل الوصفين يعني أنه يكفر ويرفع فلا تنافي بين تسميته كفارة وبين الإخبار عنه بمضاعفة الثواب به أو وصفه برفع الدرجات ولهذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما الكبائر فان في حبس النفس على المواظبه على الفرائض من مخالفه هواها وكفي عما تميل اليه ما يجب ذلك ما يوجب ذلك تكفير الصغائر يسأل سؤال يقول ما حكم قراءة الفاتحة على روح الأموات هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الناس وبين اهل العلم على اعتبار ان قراءه القران من اعمال البر ومن افعال الخير وان الانسان اذا قرأ القرآن لما فيه فاتحة الكتاب فإنه يعطى على كل حرف يقرأه عشر حسنات وربما تضاعف إلى سبعمائة ضعف والنبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن كالسفره الكرام البرره لا شك في مضاعفه ثواب القراءه واختلف اهل العلم هل يصل الميت كل ثواب وكل بر يهبه الآخرون له او لا فمن اجرى القياس على وجوه البر وقال ان كل قربة صالحة عند الله يتقرب بها الناس اليه يصلح ان يهبها الانسان او ان يهب ثوابها للميت وذهب بعض اهل العلم وعلى رأسه من امام الشافعي رحمه الله وكثير من أهل الحديث وهو المذهب الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم قالوا إن الذي يلحق الميت من الأجر والثواب ما جاء النص به فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولهذا نقل عن الامام الشافعي رحمه الله ان ثواب القراءه لا يصل الى الميت وانما الذي يصل الى الميت والدعاء الدعاء ان تدعو له هذا الذي يصل ثوابه الى الميت واما قراءه القران فهذا امر خاص يفيد منه القارئ ولذلك قال اهل العلم ان قراءه الفاتحه على روح الميت من الامور التي لم تشرع وانما الذي شرع الدعاء فينبغي الإنسان اذا اراد ان يخص الميت بثواب فليدعو, فليدعو له او يتصدق عنه بما جاء من مشروعات الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا انفع للميت والله اعلم أليس هذا من الصدقة أن يطبخ الطعام وينفقه على الفقراء ويرجو أن يكتب الله الثواب لميته لا بأس في ذلك سواء دعاهم لأكلوه في بيته أو أعطاه إياهم لا فرق في ذلك وإنما ينكر أهل العلم على أقرباء الميت أن يفعلوا ذلك في أزمان محددة ويظنون أن فعلها في هذه الأزمان أفضل من فعلها في غيره كما يفعلون في اليوم الذي يسمونه بالثالث أو اليوم الثامن أو يوم الأربعين او غير ذلك من المبتدعات التي ابتدعها الناس لكن لو تصدق الانسان على الميت بذبيحه ذبحها او بطعام اعده او بشراب هيئه او بماء سقاه فكل ذلك ان شاء الله مما يصل ثوابه للميت قال وكذلك الشهادة في سبيل الله يعني هي أيضا نوع من أنواع التكفير تكفر الذنوب بما يحصل بها من الألم وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن فتبين بهذا ان بعض الاعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين فلا تكفر ولا يكون بينهما منافات وهذا ثابت في الذنوب بلا بلا ريب وأما الكبائر فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد، لكن الشهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء، يعني من يموت شهيدا وعليه من الخطايا والآثام هذا صنفوه أنه رابع أربعة رابع أنواع الشهداء، الشهادة في سبيل الله. والشهادة بما يصيبه الله تعالى العباده من أمراض المطحون شهيد والجمع شهيد يعني المرأة التي تموت في جمع يعني تموت في الولادة وهكذا من أصيب ببعض الأمراض خاصة إذا كانت هذه الأمراض تؤثر على حياه هذا الإنسان تقعده بعد أن كان جادا وبعد أن أصبح رجلا كاملا يرى يعني بعد هذا فإن هذه الميتات التي يموتها وفيها شيء من الشدة عدها الشارع نوعا من أنواع الشهادة ثم ذكر إن النوع الرابع من كان عليه أخطاء كثيرة ثم استشهد فهذه الشهادة تكفر عن سيئاته ولا شك إن كان له للناس حقوق لابد من أداء الحقوق إليه قال لكن الشهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه فضالة بن عبيد قال أخرجه الامام احمد والترمذي واما مغفره الذنوب ببعض الاعمال مع توفير اجرها وثوابها فقد دل عليه الاحاديث الصحيحه في الذكر وقد قيل ان تلك السيئات تكتب حسنات ايضا كما في حديث ابي مالك الاشعري الذي سبق ذكره وأما مغفرة الزنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها فقد دل علي أحاديث الصحيحة في الذكر قال كما في حديث أبي مالك للأشعري رضي الله عنه وحديث أبي مالك للأشعري يقول ذكره في صفحة ثلاثمائة وخمسة وسبعين وهذا الحديث قال هو أورد هنا حديث أوثي بن الصامت حديث خولة زوجة أوثي بن الصامت في قصة الظهار لكنه لم يرده لم يرد فيه حديث أبي مالك للاشعري ثم قال رحمه الله وذكرنا أيضا عن بعض السلف أنه يمحى بإزاء السيئة الواحدة ضعف واحد من أضعاف ثواب الحسنة وهذا يذكر عن بعض السلف عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليته يعني يعمل أو يقابل تسع سيئات منه بحسنة واحدة فإنه في الحسنة الواحدة يكسب له عشر حسنات وتمحى بها تسع سيئات ويبقى ويفضل حسنة واحدة قال وتبقى له تسع حسنات والظاهر أن هذا مختص بالصغائر وأما في الآخرة قال فيوازن بين الحسنات والسيئات يعني إن الله جل وعلا في الآخرة يحاسب العبد على المجموع لا على كل نوع وفرد فيؤتى بحسنات الشخص، ويؤتى بسيئاته ثم توضع في الموازين فإن رجحت الحسنات نجا وإن غلبت السيئات شقيا. هذا ما جاء فيما يتعلق بالسيئات ويقص بعضها من بعض فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد نجا ودخل الجنة وسواء في هذا الصغير والكبائر وهكذا من كانت له حسنات وعليه مظالم فاستوفى المظلومون حقوقهم من حسناته وبقي له حسنة دخل بها الجنة لأن حسناته رجعت على سيئات قال ابن مسعود رضي الله عنه إن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة باعفها الله له حتى يدخل الجنة أو حتى يدخل الجنة وإن كان شقيا قال الملك ربي فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير قال خذوا من سيئاتهم فضعفوها الى حسناتي ثم صكوا له صكا الى النار قال اخرجه ابن ابي حاتم وغيره يقول امراه تبلع حبة منع الحمل لتوقيف الدوره في الحج او في رمضان هل هذا جائز الجواب ان هذا الامر يجوز ان شاء الله شريطة ان لا يترتب عليه ضرر على المرأة والاولى للمرأة ان تراجع طبيبا مسلما فان رخص لها في استخدام هذه الحبوب على لا يترتب على ذلك ضرر ان شاء الله لان تناول هذه الحبوب احيانا قد يؤدي الى العكس ويزيد من نزيف المرأة لكن من حيث الحكم انه ما دامت المرأة ارتفع حيضها ولم ينزل شيء فصيابها صحيح وهكذا لو فعل ذلك بالحج حتى تتمكن من اداء النسك كاملا دون نقص فنرجو ان شاء الله ان ذلك امر سائغ جائز والله اعلم يقول والمراد يعني فيما ذكره من أن الله تعالى يحاسب العبد في الآخرة بالمجموع أن تفضيل مثقال ذرة من حسنة من الحسنات إنما هو بفضل من الله عز وجل لمباعفته الحسنات أو لمباعفته لحسنات المؤمن وبركته فيها وهكذا حال من كانت له حسنات وسيئات وأراد الله رحمته فضل له من حسناته ما يدخله أو فضل له من حسناته ما يدخله به الجنة وكله من فضل الله ورحمته فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته قال وخرج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهلي لاهل طاعتي من أمتك لا يتكلوا على أعماله فإني لا اقاص عدني الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر, أغفر الذنب العظيم ولا أبالي يعني هذا الحديث القدسي الذي ذكره وأن فيه ضعف قال مصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من نوقش الحساب عذب وفي رواية هلت والله اعلم هنا سؤال يقول قال لي بعض المعتمرين السعوديين بانهم او المعتمرين السوريين بانهم بعد ان يصلوا ان يصلوا صلاة الجمعة يقومون فيصلون صلاة الظهر اربع ركعات ما رأيي وما هي شروط صلاة الجماعه او وما هي شروط صلاة الجمعة ما صحة هذا الشهر لامام ابي حنيفة او ما صحة هذا الشعر للامام ابي حنيفة يا سيد السادات جيتك قاصدة ارجو رباك واحتمي بحماك سؤالاني يسأل عنهما الاخ السؤال الاول ما حكم او ما مشروعية الصلاة الظهر بعد الجمعة المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجمع ويصلي بالناس الجمعة منذ أن هاجر إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وما علم أنه يوما صلى الجمعة ثم صلى بعدها ظهرا او اذن لأحد من اصحابه ان يصلي بعدها ظهرا وهذه المسألة انما عرفت عن بعض المتأخرين من الفقهاء الذين يزعمون ان الجمعة لا تنعقد في البلد الواحد الا مرة واحدة يعني ان البلد الواحد الذي تتكرر فيه الجمع لا تنعقد الجمعه الا واحده وحيث انها تخفى على المصلين اي الجمعات التي انعقدت وما عداها لم ينعقد وحجتهم في ذلك ان البلد أن الجمعه في البلد الواحد لا يجوز ان تتكرر وأنه متى تكررت فتنعقد واحدة من هذه الجمع دون غيرها وسائر الجمع باطلة فمن هنا نشأ أمر أن يصلي الناس الظهر احتياطا يعني فإن لم تقبل الجمعة يقبل الظهر إلا أن هذه سنة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها الصحابة رضوان الله عليهم في أيام الخلفاء الراشدين ولا في العصور المتقدمة وإنما هي وإنما هي يعني من استهادات بعض المتأخرين زعما منه أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا واحدا وليس لهذا أصل في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما هذا الشعر الذي ينسب بلا الإمام أبي حنيفة أنا لا أعرفه والظاهر أنه لا تصح نسبته إلى الإمام لأن الإمام با حنيفه رحمه الله من أشهر علماء السلف في إقامة العقيدة الصحيحة والتي من أظهرها عدم التوسل الا ما شرعه الله سبحانه وتعالى بان يتوسل الانسان باسماء الله وبصفاته وبان يسال الله سبحانه وتعالى بما شرعه له يتوسل بالاعمال الصالحه كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله